بارجو اقبال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العلي الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان من نطفه فإذا هو حي يسعى ورزقه العينين يبصر يبصر به م المسعى واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه نجوم الدجى مصابيح الهدى ورد اللهم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان لهم تبع أما بعد في في الله هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة رساله هذه الليله المباركه أتوجه فيها برساله إلى اخي الناخب عنوان الحلقه رساله الى اخي الناخب احبتي في الله تعرفون أن الله عز وجل عظم من شأن الأمانة في كتابه الكريم وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وبين لنا ربنا أن الامانه ثقيلة تثقل كاهل الوجود كله فقال عز من قائل انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الامانه اشفقت الجبال منها اشفقت السماوات منها اشفقت الأرض منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وامرنا رب العالمين ان نؤدي الأمانات كل الامانات الى جميع اهلها فقال عز من قائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل إن الله يامركم أن تؤدوا الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وما منا من احد الا وفي عنقه امانات فالعدل امانه في عنق كل حاكم والمريض امانه في يد الطبيب الذي يعالجه وابناؤنا في المدارس امانه في ايدي المدرسين الذين يعلمونهم والفتوى امانه في عنق كل عالم ومفتي من أهل الافتاء والزوجة امانه في عنق زوجها والأولاد امانه في عنق الاباء وفي عنق الامهات والكلمه امانه والنظره امانه امانات ما منا من احد الا وهو مثقل بأمانات سيسال عنها في الاخره وسيحاسب عليها بين يدي الله عز وجل والسعيد الذي وفى وادى ولم يخن والخائب البائس التعس الذي خان هذه الأمانات ويل له في الآخرة من عذاب الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أعظم أمارات الساعة الصغرى ضياع الامانه ففي الحديث الصحيح المشهور الذي ذاع وبلغ الآفاق ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعه القيامه امتى فسكت ولم يجبه حتى قال بعضهم لم يسمع وقال بعضهم بل سمع وكره ثم بعد لحظات قال النبي اين تراه السائل عن عن علامه الساعه اين تراه السائل عن القيامة فين الراجل اللي عن قيام الساعه وموعد الساعه قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه فقال الرجل الفطن وكيف اضاعتها نعرف منين ان الامانه ضاعت قال اذا وسد الامر الى غير اهله يعني اذا خول الامين وامن الخائن اذا صدق الكذوب وكذب الصدوق اذا وضع الرجل غير المناسب في المكان الذي لا يناسبه اذا اصبح حاميها حراميها اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه هذا الأمر كثر جدا منذ زمان على مستوى أمة الإسلام ولا حول ولا قوة الا بالله حبتي في الله المسلم العاقل يبحث دائما وابدا عن أسباب العافية ولا يثقل نفسه ابدا بالأمانات ولا يستشرف لامانه لأن من استشرف لشيء وكل اليه اما من جاءه الشيء من غير استشراف اعانه الله جل وعلا عليه الانسان كلما كثرت اماناته كلما ثقل في الاخره حسابه المسلم العاقل دائما وابدا يبحث عن أسباب العافية اكفيني في الآخرة أن الله عز وجل سيسالني عن ديني سيسالني عن كل نظرة ولفظه وخطوه سيسألني في الآخرة عن مالي من اين اكتسبته وفيما انفقته سيسالني في الآخرة عن زوجتي وعن اولادي وعن ابي وعن امي وعن رحمي وعن جيراني امر صعب معظم الناس لا يتصورون عندما يقف الانسان بين يدي الله عز وجل في الاخره كاعرى ما كان قط وكاجوع ما كان قط وكاضمئ ما كان قط وكاخوف ما كان قط قد بلغت القلوب الحناجر من الرعب الاوصال تكاد ان تتمزق من الفزع المفاصل ترتعد وتكاد تخرج من اماكنها ثم يسالك الملك الجبار عن كل كلمه وعن كل نظره وعن كل خطوه وعن كل فكره وعن دينك ومالك وزوجك وولدك ووالديك وأرحامك وعملك وجيرانك أمانات المسلم العاقل يبحث عن أسباب العافية لأن الإنسان كلما كثرت الأمانات التي على كاهله كلما ثقل في الآخرة حسابه ولذلك لما قال ابو ذر رضي الله عنه يوما لرسولنا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم يا رسول الله الا تستعملني ما تديني منصب يا رسول الله خليني قاضي خليني امير خليني قائد جيش خليني والي على مصر من امصار المسلمين يا رسول الله الا تستعملني فقال النبي لابي ذر يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه ابو ذر ضعيف يبقى احنا اموات ابو ذر ضعيف وما اقلت الغبرا ولا اظلت الخضراء رجل اصدق ذي لهجه من ابي ذر انك ضعيف يا ابا ذر اذا نحن اموات وانها امانه وستكون في الاخره حسره وندامه إلا على من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها احبتي في الله الانتخابات البرلمانيه على الابواب